اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

何故かわからい。

فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة و د م ج د ي ن ه اجرهم ب أ ح س ن ما كانوا يعملون

فلنحيا نحيا ه طيبه ونجديا ل انه نوحي وهو باحسن م ا ك ا ن

من عمل صالحا من ذكر

فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيينه م اجواه باحسن ما

Thank y o

ا ل س و ع ه النابلسي للعلوم ن ا ل ر ح ي م

すわー。<音楽>

of t h e t

WON'T、uh、HA- -huh.

WHAT s t h a t

どう

نحن الوقوه وعلو باس شديد ونمر اليه فعول

بسم ا ل ب ه د ي ر ك م ن ا ل ر ح ه م

ارجع إ ل ي ه م فلناتي أ ن ه م بجنود لاقبلهم ا بها ولنخرجنهم منها ا ل نتروا

ن ولن ا ت ك به ق أن ت ق و ك